وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِيَّ أَن عن الاقم ربي انهم اجلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا في واد غير ذي زرع في بيتك المحرم ربنا ليثيم صلات فجعل الاسفده من الناس تهوي اليه فجعل الاسفده من الناس وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 إنما يؤخرهم يوم من تشخف فيه الأبصار